لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أطالكم إلى بلد لم تكونوا بالديه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل السمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 وألقى في الأرض رواشًا تميد بكم وأنهارًا وسبلًا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجوم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْدُو لِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 وَأَمْكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِّن فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ من حيث لَا يَشْعُرُونَ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 فادخلوا أبواب جهنم خالدين فينا فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 الذين تتوفاهم الملائكة قيّبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون.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 إِنَّ تَحْرِصَ لَهُ دَارَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُظْلِمُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نحيي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكعوا السيئات أن يقسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بموجزين أو يأخذهم ما لا تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون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 ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلموا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم سَالَ اللهِ لَتُسَألُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَفْرٌ يَتَوَاعَمُ من الْقَوْمُ مِنْ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ إما بشر به أيمسكه على هون أم يجسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصرف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً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 مسقيك مما في بطونه من بين فرث ودم اللبن لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكو والله خلقكم ثم يتوفاكم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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ هل يستوي هو وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُ وَأَقَرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمْمَاتِكُم لَا تَعْلَمُون شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَو respectively إلى الطير مسخرات في جو السماء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 جلود الأعماق بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثوا ومتاع إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا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 ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة ديانا لكل شيء وهدى ورحمة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 ولا تكونوا كاللاتي فقدت وزلها من بعد قوه ان كذا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلكم الله به وليُبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلتم أمة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء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 بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يستر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن, ولكن من شرح بالكفر صدرا فأليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت في أنعم الله فكفرت في أنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.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 ثمَّ تابوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ اللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِلْأَنْوَمِ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 ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن على جب ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين التقوا والذين لهم محسن